بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الدرس التاسع والأربعون من شرحي لكتاب شغل العرف أحوال اسم التفضيل والاسم التفضيل باعتبار اللفظ سلاس حالات أن يكون مجردا من ألوى الإضافة وحناذ يجب أن يكون مفردا مذكرا وأن يؤتى بمن جارة المفضل عليه اسمع لقوله سبحانه بعد قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يوصف وأخو أحب إلى أبينا منا أين أفعل التفضيل أحب صح؟ طيب إذن يوسف اخوه ده المفضل منا ده المفضل عليه يبقى كلمة أحب لازمة الإفراد والتذكير أقول مثلا زيد أكرم من عمر طيب الزيدان أكرم من غيرهما الزيدون أكرم من غيرهم الهندات اكرم من غيرهن فنجد يا شيخنا ان كلمه اكرم لازمت الإفراد, الافراد والتذكير لانها مجرد من ال ومن الاضافه. قضيه كده واضح يا وقد تحذف من ومدخولها قال تعالى والآخرة خير وابقى يعني وابقى من الآخرة وأبقى من إيه؟ من الدنيا صح يا طبعا وحذف ما يعلم ايه؟ جائز لندل دل عليه دليل قال على أن أكثر منك مالا وعز نفرا يعني وعز نفرا منك الثانية أن يكون فيه ألف فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه وأن لا يؤتى معه بمن اسمع محمد الأفضل هند الفضلى المحمدان الأفضلان الهندان الفضليان صح؟ محمدون الأفضلون طب الهندات الفضليات أو الفضل فهمي شيخنا؟ إذا كان مقترن بأل طابق إيه ها؟ طابق موصوفه أما طيب وأما الإثيان من مع اقتران بأل في قول الأعشاء ولسوا بالأكثر منهم حصن أما دي نفس أصب ابن هشام كان معترض اعترض عليه يعني أنت قلت إذا كان مقترن بأل طابق موصوفه لأ طب هنا طابق موصوفه وجاء بإيه بمن جر المفضل عليه خرج على زالة أل يعني أل دي زائدة كما زيدت في الحسن والحسين يعني الحسن أصلاح حسن حسين معناها حسين فقال هنا زائدة يا شيخ صح؟ زي كلمة النعمان الفضل العباس دي سمع إيه الزائدة أو أن من متعلقه بأكثر نكره محذوفه مبدلة من أكثر الموجودة يعني يا شيخ ولست بالأكثر أه طيب أكثر منهم ولست بالأكثري. ها؟ أكثر منهم يبقى أكثر الثانيه بدل من الأولى أكثر الثانيه دي بدل منين؟ من الأولى فأصبحت من متعلقة بالثانيه خلاص يا طيب. طيب ليس أن يكون مضافا إن نضيف إلى نكر يا شيخنا لازم الإفراد والتذكير اسمع يا سيدنا الكريم الزيدان الزيداني أفضل رجلين الزيدون افضل رجال فاطمه افضل امراه قال تعالى ولا تكونوا ها واما قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به سمعنا يا شيخنا ولا تكونوا ايه قال فعلى تقدير منصوب محذوف أول فريق انت سمعنا يا شيخنا طب الأول كافر به أين أين اسم التفضيلية مولانا ماذا كلمة اول كلمة اول طيب لما قال أول كافر هنا في موصوف محذوف أول فريق كافر صحيح شيخنا طيب يعني إذا كافر دي صفة الموصوف يا مولان صفة إيه يعني ول... لولا تكونوا أول فريق, فريق كافر به اضافته للمعرفة إن كانت إضافة المعرفة جازة مطابقة وعدمها اسمع لقوله سبحانه وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها هجمع هنا وفي سورة أخرى قال ولي تجدناهم الناس خلاص يمولنا بالمطابقة في الأول وعدمها في الثاني قال وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضا يبقى نطع عن باللفظ يعني بين حالات اسم التفضيل في اللفظ إلى في المعنى يا شيخ طيب الأولى ما تقدم شرح الدلالة على أن شيء اشترك في صفة زاد أحدهم مع الآخر إذن لما قل لك يعني زيد أكرم من عمره ما هي الدلالة المعنوية الموجودة دلت على أن زيد اشترك مع عمره في الكرم لكنه زاد عليه في الكرم أدي دلالة معنوية شيخ أي نعم. الثانية أن يراد به أن شيء زاد في صفة نفسه على شيء آخر في صفاته فلا يكون بينهما وصف مشترك تابع شيخنا العسل أحلى من الخل طب الخل معروف أنه حامض والعسل حلو صح يا شيخنا أن يراد به شيء زاد في صفة نفسه لما يقول العسل يعني معناه العسد زاد في حلاوته على الخل في حموضته يبقى هذا المقصود أن شيء زاد في صفة نفسه صح؟ يعني العسل ازداد حلاوة والخل ازداد حموضة خلاص يا مولانا؟ الثالثة أن يراد به ثبوت الوص لمحله من غير نظر إلى تفضيل كقولهم الناقص والأشج أعدل بني ها؟ مروان صح يا مولانا؟ أي هما العادلان ولا عدل في غيرهما من المقصود بكلمة الناقص؟ هو يزيد بن الوليد ثم بذلك لنقصه أرزاق الجند كان ياخذ من الجند ويعطي الفقراء يعني والأشج هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وضعه لأنه كان به شجة في رأسه سمع الشيخنا فلما قال الناقص والأشج اعدلا بني مروان صح؟ ده ثبوت الوصف لمحله يقصد هما العادلان هما إيه شيخنا ولا عدل في غيرهما لأنه لو كان في عدل في غيرهما من بني مروان يعني واخد بلك يبه هنا يعني أفعل تفضيل لا دون نقول هما العادلان فقط بس ولا عدل في غيرهما واضح يا شيخنا طيب وفي هذه الحالة تجب المطابقة وعليه يخرج قول أبي نواز كأن صغرى وكبرى من, من فقاقعهما أي صغيرة وكبيرة يعني صغرى يعتبر أفضل تفضيل صح وكبرى يعتبر أفضل إيه؟ تفضيل وكذا كقول عرض فاصلة صغرى وفاصلة كبرى طبعا نحا يلحنون هذا يا شيخنا يقول لا الفاصلة الكبرى والصغرى لأن ظلما فيه مطابقة لازم تقترم بألب فهم الشيخنا يقول المفرد يقول ايه الفاصلة الصغرى الفاصلة الكبرى ما احنا قلنا يعني تجيب المطابقة لما تقترم بأل وهنا ما فيش مطابقة يا شيخنا ما فيش مقترم بأل يعني صح يا شيخنا انما اعتبر صغرى وكبرى تماما ليثبوت الوصف لمحليه من غير نظر الى التفضيل اللي هو كلمة ايه اعدل بني مروان يا شيخ. طيب نعود بعد ذلك احنا كده انتهينا يا شيخنا من من ال. بقي وقت انتهل... بقي وقت التعجب التعجب قال تنبيهان الأول مثل ايه مثل اسم التفضيل في شروط فعل التعجب الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه صح مولانا أنت فهمت ولا مش فهم صلى على رسول الله لو رأيت فتاة جميلة فقلت ما أجمل هند. ده التعجب يعني انفعال في النفس يحدث عند رؤية شيء خفي سببه والتعجب ده شيخنا فيه تعجب سماعي وتعجب قياسي تعجب القياسي كما سنعرف الآن له صيغة ما أفعل وأفعل به أقول ما أحسن زيدا وأحسن بزي بزيد وفي تعجب سماعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لأنجس حي ولا ميتا تسم تعجب يا شيخنا سماعي. سماعي واضح يا شيخنا طيب التعجب قاله إن النفس عند شعورها بما خفي سببه إذا أنت ما فهمتش غاد الوقت. جمت فهم ماذا الكلام صح؟ لا جمت؟ ما أجمل هذه كذا كرم شرط. من جمالها شرط. بسبب جمالها. أيوة. ما. كذلك يعني لو ذات إلى رجل وأكرمك فذبح لك عجلا حنيز سمينا فتحشت من كثرة كرمه. أنت أنت معتاد إنه يعني يقدم لك يعني شيء من الطعام اللي, اللي يقدم للناس لكن عجل حنيز. فأقول ما أكرم زيدا. هذا تعجب يا شيخ. إن النفس عند رؤية شيء خفية سببه قال له صيغتان ما أفعل وأفعل به أقول ما أحسن الصدق أحسن به هاتان الصيغتان هما المبوّب لهما في كتب العربية وان كان صيغه كثيرة صيغ كثير اللي صيغة يا شيخنا عم. السماعية قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا. وقولهم عن العرب لله دره فارسا لله دره يعني لله عمل يا شيخنا نلاحظ الشيخ موفق استمع يا لما قال له صيغ يعني غير ذلك اتى بايه قرانيه وبحديث وايه كمان وبكلام العرب منثورا وبكلامهم منظوما قال يا جارتي ما انت جاره ما انت يا شيخنا هذا تعجب سماعي يبقى انظر يعني الى الدقه لعليه الشيخ يعني أتى بايه قرانيه قرآنية بحديث شريف بقول من منثور وبقول منظوم خلاص يا شيخنا وأصل أحسن بزيد أحسن زيد صح أي صار ذا حسن ثم أريد التعجب من حسنيه فحول إلى صوره إلى صورة صيغ الأم وزد الباء في الباء لتحسين اللفظ صل على رسول الله أنا مستحسن أكتب لك العبارة بأفضل يا شيخ ها أي مولانا الكريم لما أقول مثلا أحسن ها بزيد أصلها أحسن زيد فأحسن زيد أحسن فعل ماض وزيد فعل يعني الصورة ليس فيها تعجب يعني فالعرب أرادوا تحويل الأصيغة تدل على إيه ها يبقى لما أقول أحسن بزيد أصلها أحسن زيد أي صار ذا... ذا... ذا حسن وبعدين ثم أريد التعجب من حسنه يبقى ما قل أحسن زيد أي صار ذا حسن ثم أراد المتكلم أن يتعجب من, إيه؟ من حسنه فإيه فحول الصغلة صغلة أبقى الأحسن بزيد لا أحسن زيد أحسن زيد ثم زيدت الباء لتحسين اللفظ لان كلمه احسن لفظها امر يا شيخ لكن معناها التعجل فهنا الفاعل لا يظهر لأن صيغه افعل يعني نقول مثلا اذهب يعني انت فالفاعل المستتر فالفعل يستر وجوبا فزياده الباء لتحسين اللفظ يعني لكي يظهر الفاعل يعني فهنا الباء زائده لازمه اصبح زيد فاعل ده لفظا لكن منصوب مرفوع محلا يعني صح يا شيخنا؟ طيب أيوا وأما ما أفعلهم فما نكرة تامة فما شيخنا؟ وأفعل فعل ماضي بدليل الحكم نون القاية أقول ما أحوجني إلا عفو الله لما أقول يا شيخنا ما أحسن زيدا وأعمل علم التعدل ما دي يا شيخنا؟ ديس تعدل قال وهو نكرة تامة عارف يعني نكرة تامة؟ قلت مش عارفه خلاص؟ ما يعني شيء جعل زيدا حسنا لكن في نكرة مقصودة في نكرة في رأ نخ موصوفة أقول إيه شيء حسن جعل زيدا حسنا أو شيء عظيم شيء عظيم جعل زيدا حسنا فهو عند الشيخ بيقول نكرة تامة نكرة يا شيخنا تامه يعني نكرة تامة بمعنى شيء يعني مقول تامة بمعنى شيء يعني مش موصوفة يعني ما في عندنا نكرة موصوفة ونكرة تامة تامة يعني ليس بعدها صفة يعني صح شيخنا الأخ فش قال إنها ناقصة معرفة ناقصة بمعنى الذي يعني هو قال الذي حسنا زيدا ده... ده كلام إيه شيخنا وده طبعا يعني مخالف ل... ل... لما قاله الإيه النحاه يعني. أيوة هو قال يعني إنها معرفة ناقصة معنى الذي وما بعدها صلة فلا موضع لها أو نكر ناقصة نكر ناقصة إلي يقصد بعدها صفة يا شيخنا يبقى شيء عظيم حسن زيدا واضح يا شيخنا قال على الفعل ماضي يبقى أحسن فعل ماضي والفاعل مستعد التقدير هو يعود إلى ما اللي يبمعنا شيء ومن هنا يا شيخنا عرفنا إن مادة لنظامين لا يعود إلا على الأسماء وزيدا مفعول به والجملة أحسن زيدا في محل رفع خبر خلاص يا شيخنا يقول إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط سأتي بصيغة مستوفية للشروط واجعل مصر غير المستوفي تمييزا لإسم التفضيل اسمع يا شيخنا فلان أشدوا استخراجا للفوائد فلان أشدوا ها استخراجا للإيه شيخنا؟ للفوائد طبعا استخراجا ده فعل سداسي, سداسي. فلا يتعجب منه صح ولا يوث منه باسم التفضيل فناتي بصيغه مستوى في الصوت اقول فلان أشد وبعد كده ناتي بالماستر ده ماستر الايه صح يا شيخنا اي ناتي ايه لا نا... ونجعل ماستر تميز يا مولانا تميز لايه لكلمه أشد خلاص يا شيخنا ونيجي بقى ايه لاسم ال التفضل... الاسم ال دل... اسم للتعدد اقول ما اشد استخراجه او اشجد باستخراجه وبكذا يبقى والحمد لله والله على